ولا مال اي والله ولا مال يا فرحتنا ولا امال والله ولا مال يا بحب علي اي, بحب علي. إي ثابت ولا مال والله ولا ما ايا يا اهل بسعلوا لي يد والله ينفع ولا ما يا اه علي حب علي حيى ابو ينفعك حب علي يا حامي يا الحميق <تصفيق>